بوك تو دي بيناس داشمت تسعون تسعون لابا موي نواسك دو الأمر اثنين الأمر اثنين نسسكسك احلق ذقنك نسبراوسك اغتسل اغتسل ششوكوك مشط شعرك مشط شعرك بس كامبينك بس كامبينك اتصل, اتصلوا اتصل اتصلوا પ્રદેક برديك، પ્રદેકિતે ابدا ابداو ابدا ابداو لاوキス توقف, توقفو. توقف، توقفو. بايك، اترك هذا اترك هذا أترك هذا باسكيتاي باسكيكيتاي قل هذا قولوا هذا اشتري هذا Niekuomet nebūk nesąžiningas. لا تكن أبدا غير صادق. <تصفيق> لا تكن أبدا غير صادق. Niekuomet nebūk لا تكن أبدا وقحا. <تصفيق> لا تكن أبدا وقحا. Niekuomet nebūk nemandagus. لا أبدا لا تكن ابدا غير مهذب visumet buk sajinigas كن دائما صادقا كن دائما صادقا كن دائماً لطيفاً. كن دائماً لطيفاً. بوك دا كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا جريشكي تي عد سالما لبيتك, عد سالماً لبيتك. انتبه لنفسك على حالك Netrukus vėl mus aplankykite. Zurna marra tan fi akrab juakt. Zurna marra ukra fi akrab juakt. Prašoma paspausti www.pukdu.dj, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.